لا لا لآن موسوعه النابلسي ر للعلوم ا ل ا س ل ا م ة و ل ا أ ق س م ب ا ل ن ف س ا ل ل و ا م ة أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا عظامه ا ن أن لن ل نجمع ب ى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 ينبا الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذ ي لا تحرك به ل س ا ن と ل ت ع ج い ب こ إ を知っているのは私たちのことを知っていることを知っていることを知っていることを知 علينا بيانا كلا بل تحبون العاجل ة وتذرون ا ل آ خ ر ة وجوه يومئذ ن ا ض ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة ووجوه تظن أ ن يفعل بها فاقرا كلا إ ذ ا بلغت التراق ي وقيل من راق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ ن المساق فلا صدق ولا صلى, فلا صدق ولا صلى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 ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفه من مني يمنى ثم كان علق ه فخلق فسواه فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى أليس ذلك ب ق اليس د ر أ ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى